بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ربنا ظرمنا أنفسنا وإلا لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أيها الحبث في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا في الحديث السابق نتحدث عن حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أدبه صلى الله عليه وعلى اله وسلم أما اليوم فسنكون مع الفصل الموالي الفصل السابع عشر وهو عن شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته يعني شفقته بأمته ورحمته بأمته فالنبي صلى الله عليه وسلم مشفق على الأمة وهو صلى الله عليه وسلم رحيم بالأمة لا يريد لأحد منهم أن يصيبه سوء إما في الدين أو في الدنيا أو في آخر يريد لأمته كلها أن تدخل جنة ربها سبحانه وتعالى. وقد وعد الله عز وجل بقوله ولا سوف يعطيك ربك. فترد. جاء في بعض الروايات أن صلى الله عليه وسلم قال لا أرضا ووحيدا من أمته في النار. وورد كذلك في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى خيره بين أن يدخل نصف أمته في الجنة وبين الشفع فاختار صلى الله عليه وسلم الشفعان. لأنه لا يريد أن يدخل لا ولا التلسين ولكن يريد أن تدخل الأمة،, الأمة كلها أن يدخل كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد عيض رحمه الله وأما الشفقة والرأفة والرحمة لجميع الخلق فقد قال الله تعالى فيه عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى وما ارسلناك إِلَّا رَحْمَةً للعالمين. يعني عزيز عليه ما عن التم النبي صلى الله عليه وسلم صعب عليه أن يصيب امته العنت أي المشقة صعب عليه أن تصيبها المشقة في جنبين من الجوانب وفي جهات من الجهات ولذلك صلى الله عليه وسلم يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يرحم أمته وأن لا يستأصلها بذنب وأن لا يستأصلها بذنب أن لا يصلث عليها عدوان من سوى, من سوى أن أنفسها حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وصفه الله عز وجل باسمين من أسمائه وهما الرؤوف الرحيم المتعلقين بأمته بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم بالأمة قال بعضهم من فضله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أعطاه اسمين من أسمائه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم وحكى نحوه الإمام أبو بكر بن فورك فقوله تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين يدل على هذه العناية الربانيه بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويدل على أن معاني الرحمة المتواجدة في, في الدنيا كلها لمحمد صلى الله عليه وسلم فيها نصيب وما ارسلناك الا رحمه للعالمين فهذه الرحمة تشمل العالمين جميعاً يعني يستفيد منها المؤمن كما يستفيد منها الكافر يستفيد منها العاصي كما يستفيد منها الطائع يستفيد منها العاقل كما يستفيد منها غير العاقل تستفيد منها البيئة هذه الرحمة هي محمد صلى الله عليه وسلم تستفيد منها البيئة والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة من حيث ماذا؟ رحمة من حيث ما جاء به من العقيدة فعقيدته صلى الله عليه وسلم كلها رحمة كل من خالف عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم فهو في ضنك وحرج وشقاء إلا من كان على عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم فهو في رحمة أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا مشيبه في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يسعد في السماء فهذا الحرج وهذا الضنك وهذا العنة لا يشعر به من كان ممنا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانت العبادات التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة فالصلاة رحمة والصيام رحمة والحج رحمة والزكاة رحمة يعني رحمة من جميع النواهي رحمة روحية يعني تعود على, على الروح بالرحمة الرحمة جسمية تعود على الجسم بالرحمة الرحمة اجتماعية تعود على المجتمع بالتراحم رحمة اقتصادية تعود على الإنسان في نفسه وماله يعني من جميع مناحي حياة الإنسان لو كانت هذه العبادات رحمة أيضا المعاملات التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة. المعاملات التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فيها إنصاف المظلوم فيها إعطاء كل دي حقين حقه بمعنى أنها رحمة كان الناس يعيشون يعيش بعضهم في ذماء البعض وماهم إلا مغير ومغار عليه إما أن يكون مغيرا وإما أن يكون مغارا عليه إما أن يكون ظالما وإما أن تكون أن يكون مظلما فيكون كما قال زهير ومن لا يظلم الناس يظلم يعني من لا يبادر بالظلم بادره هو بودر هو بالظلم يعني فالفال الإنسان يحرص في الجاهلية على أن يبادر بيش بالفتك بالآخرين قبل أن يفتكوا به وبظلمهم قبل أن يظلموه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك الظلم وعاش الناس في رحمة الإسلام حتى الحرب الحرب الذي ربما يقول الناس إن للحرب أخطأ عندما تكون الحرب في مكان إما ويقال إن المدنيين قتلوا بسبب الحرب وإن الممتلكات العامة هدرت أو فسدت بسبب الحرب ويعتذرون بأن الحرب لا بد تقول له سلبيات تكون له سلبيات فالإسلام لا يقبل السلبيات حتى فيش حتى في الحرب في فينهى عن قتل الراهب وعن قتل المرأة وعن قتل الصبي وعن قطع الأشجار وعن وعن, وعن, وعن الأمور التي تتعلق بالحياة بإقامة الحياة على وجه الأرض ينهى عنها الإسلام في في في الحرب وتذكروا ما أشرنا إليه في بعض الدروس أن, النبي أن الله سبحانه وتعالى قال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن ظفركم عليهم لما كان الظفر والعلو للإسلام نجى الناس جميعا من الهالك لا المسلمون ولا ولا الكافرون لما كانت الغلبة القريش سفكت الدماء لما كانت الغلبة للرسول صلى الله عليه وسلم شاع السلم والأمن اذا فمحمد صلى الله عليه وسلم رحمه حتى في حال الحرب ولهذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم فاتحا ولم يجي صلى الله عليه وسلم مقاتلا ولا مقاتلا جاء فاتحا يعني انه يفتح على الناس ابواب الخير ويزيل عنهم حجوب الظلم وظلمات الظلم صلى الله عليه وعلى وسلم كلما دخل الإسلام بلدا الا وشعر اهل ذلك البلد برحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرحمة الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن حيثما فتشت عن هذه الرحمة في جوانب متعددة في حياة الإنسان في هذه الدنيا إلا وتجد النبي صلى الله عليه وسلم سببا فيها وما أرسل لك إلا رحمة للعالم أما إذا تأملت أكثر وأخذت المصحف وقرأت من سورة الأنبياء وتتبعت القصص المذكور في هذه الصورة. فإنك ستجد كلما ذكر نبي وقومه ذكر عقاب ذلك القوم حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه رحمة وليس بعد الرحمة عقاب فذكر أنه رحمة وليس بعده عقاب ذكر قوم إبراهيم فذكر عقابه ذكر قوم لوط فذكر عقابهم ذكر قوم الأقوام الأخرى التي ذكرت فذكر عقابهم فلما ذكر محمد صلى الله عليه وسلم ذكرت رحمته وليس العقاب الذي يعقب بإعتته صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بمعنى أنه لا ينتظر من وراء هذه الرحمة أن يكون هناك عقابا ومصداق هذا أو تبيان لهذا لأن هذا صادق وهذا صادق القرآن الكريم يكمل بعضه بعضا قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وانتم فيه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فهم في امانين امان الاستغفار وامان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الامه لا يستاصل الله عز وجل شافتها يعني لا يقلعها من جذورها ما دام محمد صلى الله عليه وسلم فيها ايضا الله سبحانه وتعالى لا يقلع هذه الامه من جذورها ولا يستاصل شافتها ما دامت هذه الامه تستغفر كل ما شعر الإنسان بذنب فليلز بالاستغفار فإن الله سبحانه وتعالى جعله أمان لهذه الأمة كمواد في سورة الأنفال. حدثنا الفقيه أبو محمد عبد الله بن محمد الخشني بقراءته عليه حدثنا إمام الحرمين أبو علي الطبري حدثنا عبد الغافر عبد الغافر الفارسي حدثنا أبو أحمد الجلودي حدثنا إبراهيم بن سفيان حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا أبو الطاهر أنبأنا بن وهبين أنبأنا يونس عن ابن الشهابين قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة وذكر حنينا فقال فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان من أمي مئة من النعم ثم مئة ثم مئة أنا الشفقة والرحمة وجب هذه القصة ما العلاقة بين الشفقة والرحمة وهذه القصة صفوان أولا الحديث ساقه القاضي عيد رحمه الله بسنده عن شيخه الخشني عن طريق مسلم مرة يسوق الحديث عن طريق البخاري مرة يسوق عن طريق أبي داود مرة عن طريق مالك المؤطع مرة عن طريق الشمائل شمائل الترمدي وهكذا أن يتنوع ليبين لك أن هذه المعلومات التي يبستها هنا وينشرها هنا هي موصولة بتلك الكتب كتب الصحاح وكتب السنان وكتب سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث عند المسلمين في صحيحه قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة وذكر حنينا إذن فالمراد بالغزوة حنين غزوة حنين وغزوة حنين كانت في السنة الثامنة للهجرة بعد غزوة الفتح مباشرة يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة لم يعودي للمدينة حتى غزا حنينا كانت كانت فتح مكة في في رمضان في عشرين رمضان وكانت وكانت حنين غزوة حنين في عشرة من شوال يعني في العشرة الثانية من من من من شوال غزا النبي صلى الله عليه وسلم حنينا قال فعطى اختصر الكلام قال فعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية مئة من ليبيا قال من النعم يعني مئة سنة من ليبيا ثم 200 ثم 200 والقصة كما وردت في بعض المصادر الاخرى ان صفوان كتعرف صفوان بن اميه اميه بن خلف أمية بن خلف من صناديد قريش قتل في قتل في بدر قتله غلامه بلال رضي الله تعالى عنه وارضاه ولده هذا يعني بقى الحال لماذا مات تأبه أو لماذا قتل أبوه في بدر؟ فكان يهم هذا الأمر همّا شديدا. إذ رجت أنه جلس هو وعمير بن وهب في مكان بمكة في وسط الليل. يعني في الليل وما كيت في شيء. قنت في مكة. فقال له واهب. فقال له عمر بن وهب لو كان هناك واحد عنده شيء شي واحد من العائلة الذي قتل في بدر. لو كان من يتكفل بعيالي لقتلت محمد فقال وصف أنا أفعل عيالك عيالي يصيبهم ما يصيبني وإلى أن ينفق على عياله إذا مات وأن يقوم بشأنهم ورعاية بالآخرين فسمم عمير بن وهب سيفا وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليقسو له، فلما جاء إلى المدينة قال عمر هذا عدو الله عمير بن وهب ما جاء إلا بشر كان يقرأ الشر في عينيه قال نبي صلى فتركه عمر فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيبه فسقط السيف من يده ما جاء بك يا عمير؟ قال جئت لافتدي اسيرا أسيرا عندكم جئت لاخذ أخذ أسيري من بين الاسرى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ أو جاء بك غير ذلك؟ قال لا يا محمد هذا الذي جاء به قال أو ما جالست أنت وصفوان في المكان الفلاني وتتحدثاني وقلت له لو كان من يتكفل لي بي بي بعائلتي او ب بي بالاهلي بي بيتي لا قتلت محمدا فتكفل لك صفوان ثم جئت لتقتلني فقال له والله يا رسول الله ما حضر لي هذا الخبر ثالث انا وصفوان وانا جئت وصفوان لي من الذي اخبرك فشهد ان لا اله الا الله وانا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء فاسلم هذا الرجل والتحق بالمسلمين خلاص ان إيش كل اللي بقفمك صفوان باقي زميله وشريكه في المؤامرات صفوان فجاء الفتح لما جاء جاء الفتح وكان صفوان ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم ذمهم فأراد أن يهرب فذهب اليه عمير بن واب فقال له جئتك من عند عندي خير الناس جئتك من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا تقول قال لا تخاف إني استأمن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمن له الرسول صلى الله عليه وسلم فبقي صفوان حائرا ما يدري ما يفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفق به من باب الشفقة والرفق رفق به النبي صلى الله عليه وسلم فعمله المعاملة الحسنة بل طلب منه صلى الله عليه وسلم من باب الإكبار به والعناية به طلب منه أن يسلفه أدرعا أن يسلفه أدرعا ورماحا شيئا من السلاح ليغزو به حنين صفوان بن أمي قال يا محمد عنوة أم ام رضا يعني هل تريد ان يعطيك هذا يعني على الرغم مني او بالرضا مني قال بل رضا منك ويكون ذلك سلفا أرده اليك في اول فئه علينا فاعطاه الدرون وخرج ولم يسلم بعد وخرج الى حنين فقط يعني تكثيرا لسواد المسلمين ولم يسلم وكان يلاحظ كل الحركات وكل السكنات التي تدور في ذلك المكان صفوان هذا لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم حنينا وغنم المسلمون الغنائم الكثيرة نظر إلى وادين من الإبلي فقال لي صفوان صفوان أيعجبك هذا؟ قال نعم يا محمد يعجبني ومن لا يعجب هذا؟ يعني ليس الدنيا أحد لا يعجبه هذا المال الكثير قال له النبي صلى الله عليه وسلم هو لك قال له هو لك فإذا به يعني يتغير سوف يو تسعين درجة كيف هذا الرجل أخذ المال الكثير عن طريق الغاز والكاد والكدح والجهاد يعني يعطيه بكلمة واحدة قال هو لك لم يصدق قال نعم ماذا قلت قال هو لك خذه هنا قال أعطاه مئتان, ثم مئتان, ثم مئتان يعني 300 300 ناقة. 300 يام مش لازم يسمنه لسبيس مليون ينجد مليون لكل كل اللي كل اللي كل بمليون على كل حال أعطاه مال كثير فقال والله ما ليس هذا بملك ليس بملك هذا اللي يحب الدنيا هذا لا يريد الدنيا هذا يريد شيئا آخر فكان هذا العطاء سببا في إسلامه وهذه الشفقة لأن أحيانا أحيانا تعطي للإنسان اه رحمة به وشفقة عليه، وأحيانا تقص عليه رحمة به وشفقة عليه. يعني ما يناسبه تفعل بالإنسان ما يناسبه شفقة به ورحمة شفقة عليه ورحمة به. النبي صلى الله عليه وسلم رحمةً بهذا الرجل حتى يؤوب إلى الإسلام، حتى يسلم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يصدق بنسبة إليه، ما لم يخطر له، ما لم يخطر له على بال، ولذلك. كما ذكرنا في بعض الدروس السابقة النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لي كل أو للمؤلفة قلوبهم لكبري مؤلفة قلوبهم أعطاهم مئات من لب لمئات من الشاي مئات يعني فالعناصر بدأوا يتكلمون وقالوا كيف يعطينا كيف يعطي هؤلاء مالا كثيرا ولم وسيوفنا تقطر من من يعني ما زالوا سيوفنا تقطر من دمائهم مايهم والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم إذن الرجل ربما تحرك فيه الحنين إلى بلده الحنين إلى عاشرته إلى قريش إلى قومه فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بالخبر عالج القضية قبل أن تستفحل وقبل أن يخسر القوم أنفسهم فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان قالوا ألم تقولوا كذا وكذا قالوا بلا يا رسول الله وكانوا لا يكذبون ولا يعرفون الانتواءات في الكلام بلا يا رسول الله، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تكونوا ضلالا فهدأكم الله بي؟ ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي؟ ألم تكونوا متعادين فألف الله بين قلوبكم بي؟ يعني يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بنعمه الإسلام ونعمه الإيمان عليهم حيث كانوا أشثاً فجمع الله عز وجل شملهم وكانوا أعداءاً فألف الله عز وجل بين قلوبهم بنعمه الإيمان والإسلام فأقروا. بذلك وقالوا الفضل لله ولرسوله الفضل ويكررونها حتى خذلت لحاهم بالدمع فقلنا يا صاحب اجيبوا قال ماذا نقول الفضل لله ولرسول ما عندنا ما نقول الفضل لله ولرسوله فقال لهم النبي بلا الله عندكم ما تقولون فلو قلتم لصدقتم ولصدقتم لو قلتم جئتنا مطاردا فاويناك جئتنا ضعيفا فقويناك جئتنا فقيرا فاغنيناك جئتنا وحيدا فآسينا يعني لو قلتم ما تشاءون لكنتم صادقين وصدقتم ولكنهم لا يكررون إلا قولهم الفضل لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذن لا يغرنكم من يعود الناس بلعاعة من الدنيا قليل وأنتم ستعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا المحيا محياكم والممات مماتكم والله لولا الهجرة لا كنتم را من الانصار اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار فذلهم النبي صلى الله عليه وسلم يقل يكسرون الناس ويقل الانصار يعني شفقه بهم يقل الناس يكسرون يكثروا الناس ويقل الانصار يعني لماذا يكسرون الناس لان الفتوحات تجعل الناس يكثرون ولكن الانصار حدهم المدينه نصر كين غرف المدينة المدينه ماكانش في شي فتحت وتكاثر بذلك المسلمون ولكن الأنصار هم أنصار يعني ما يزدادون بهذه الكمية وبهذا العدد يكثر الناس ويقل الأنصار فدعا النبي صلى الله عليه وسلم برحمة فكان خير شيء رجع به الناس في غزوة حني شهدوا عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رافق واشفاقا على صفوان بن أمية فأعطاه من أجل أن ينقذه أعطاه لي؟ صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب حدث سعيد بن المسيب أن صفوان قال والله لقد أعطاني ما أعطاني وإنه لأبغض الخلق إليه فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير حتى تحول من أبغض الخلق إليه إلى أحب الخلق إليه. وروي أن عربي جاءه يطلب منه شيئا فاعطاه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عربي يطلب منه شيئا. نبي صلى الله عليه وسلم أعطاه،, أعطاه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت إليك يعني يسأله هل إلي؟ فقال له لا ولا أجملت يعني لم تحسن ولا, أجملت. لا ولا, ولا فغضب المسلمون وقام قام لهذا العربي من أجل أن يضربه لسوء مع صلى الله عليه وسلم. فأشاره النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ثم تقمّن بسّام إلى منزله ودخل واستدعى على الأعرابي ودعاه إلى بيته فدخل عليه فقال أعطيت كفا فلم ترد قال نعم قال خد فزاده قال والآن أحسن إليك قال نعم أحسن وأكرمت جزاك الله قل بلفظه قال نعم فجزاك الله من أهل وعشيره خيره جزاك الله من أهل وعشيره خيره أنت خير أهل وأنت خير عشيرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك قلت ما قلت يعني إنك قلت ما قلت وفي أنفس أصحابي من ذلك شيء اللي قلت هذه الكلمة لا أحسنت ولا أجملت راب قل حالة الصحابة بغيت كنت أدبت هذه الكلمة اللي قلت لي جزاك الله من أهل وعشيرتين خيرا تقولها قدامهم اللي ليرضوا باش يرضوا قال نعم فخرج به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة فقال لهم إن هذا العربي قال ما قال يعني مما سمعتم فزدناه فزعم أنه رضي زدناه فزعم أنه رضي أكذلك هو يلتفت العربي الأعرابي أكذلك قال نعم فجزاك الله من أهل وعشيره خيرا يعني ففرح الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذا الإصلاح وهذا العلاج الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العربي حيث زاده من, من اجل من الرفق به فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذين مثلي ومثل هذا العربي أعطاه واحد مثال رائع جدا مثلي ومثل هذا العربي كمثل رجل شردت ناقته عليه له فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلى نفورا تبعها الناس واحد من هنا واحد من هنا كي يغوتوا عليها لا تزداد الناقة ويش؟ لا تزداد إلى نفورا بقطرة يعني الصداع عليها وبقطرة فقال لهم صاحبها خلوا بيني وبين ناقتي خلوا بيني وبين ناقتي فابتعاد الناس قال فجمع قماما من الأرض يعني أخذ شيئا من من ما سلبت الأرض أخذها العشب فقدمه لناقه وقال لها يعني ودعها قال فاناخت ووضع عليها رحله وركبها وانصرف قال واني لو تركتكم حتى حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار لو خليتكم فتكس عملي قال لا اجملت ولا احسنت وقتلتموه دخل النار ما يدخل هو، ولكن رحمة به باش ما يدخل النار، خليه، خليه بيني وبين ناقتي. يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم من شرد عن الهدايتي يعتبر ناقطة له خص قلب عليه أن تجد برفق ولين. يعني ولا يجعل الناس يعني يقلقونها حتى حتى تنفير. هنا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف ندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى ندعوهم برفق ولين. ونقنعهم بالكلام ونقنعهم احيانا بالطعام ونقنعهم احيانا بالكلمة الطيبة وما إلى ذلك من الأمور احيانا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى قد يأتي بعض الناس يقول له إن فلان يفعل كذا وكذا وكذا تصبنوا في الدرس تقول له في الدرس تقول له عندك الله هذه النقض هيك هذاك السيد النقض يلي من هذاك السيد السيدة نقضي نصح الجميع هو يستفيد فنقول من كان يفعل كذا وكذا بعد بعدنا السلوك وما إلى ذلك من الأمور، فإنه لا يليق دق ساعة غضفهم ويهتدي بدون أن تثير عليه شغبا بدون أن تحرجه بدون أن تنفره بدون وبدون، يعني يشتبي ما هذا هذا الأعرابي الذي قال لا أجملته ولا أحسنت يشتبه بقصته حديث العربي الآخر الذي بال في المسجد وفعل بذلك إساءة. فقام الصحابة لضربه فقال نبي صلى الله لا تزرموه دعوه فإنه هناكتي أنا غد غد نتكلف فدعانا نبي صلى من الماء فصبه على, على الماء فقال يا أعرابي إن هذه المساجد لم تبنى لهذا لا تصلح لشيء من هذا إنما بنيت للصلاه وإقامة ذكر الله ففقه الأعرابي وقال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا يعني يعني فهم فهمت غياء لماذا؟ لأن الرفق يجعل العلم ينساب في صدر الإنسان يجعل الإنسان يدرك حقيقة الشخص الذي أمامه إذا غضبت عليه وغضب عليك فإن الغضب يسد منافذ البصيرة ما يستطيع الإنسان أن يفهم ولكنك إذا رافقت به وأشفقت عليه ورحمته فإنه بسرعة يرى النور نور الطريق ويهتدي ويقول لك جزاك الله خيرا. على ما أسديت إلي من خير حيث نبهتني إلى خطئي وغلطي هذه القصة قصة العربي نرواها البزار وفي, وفي, وفي, وفي إسناده ضعفون ولكن كما أشرنا لها ما يؤيد ذلك لمعنى من حديث العربي المروي في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى الصحابة عن المبادرة إلى اتخاذ مثل هذه الموقف من الدرب والتعليف وما إلى ذلك يترك النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء فرصة من أجل أن يتوب من أجل أن يعود إلى رشده فيكون بذلك قد أنقضاه الله عز وجل من النار بسبب رفق النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته وشفقته. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سلام الصدر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغني أحد منكم من أحد حديثة ان تكونش نقال لكلام الناس فيه صلى الله عليه وسلم حتى يخرج الناس سليم الصدر يعني حتى يكون الناس عنده سواسيه اسنان المشد هذا وهذا وهذا وهذا يعني لا يبلغون كلام بعضهم البعض عن الرسول ربما حتى لا يسيء ظنه صلى الله عليه وسلم في بعض الاشخاص وهذه دعوه لنا جميعا ان لا يبلغ البعض للبعض ما يسوءه من شخصين خلي خلي ما يس خلي ما يقول ذلك الشخص خليه لنفسه ولا على الله سبحانه وتعالى يهديه ويستغفر لك ويستغفر لي لأن من اغتاب شخصا في غيبته فليستغفر له يعني فليستغفر له لا الله سبحانه وتعالى يغفر لهما معن أما أنت أن تكون نقالا للكلام من شخص إلى شخص مع مرك تسلى قدي قدي تل إن توحل قدي تل في المشكلة أكثر من الذي قيل فيه والذي قال ها قد قيل ما قيل إن صدقاً وإن كذباً فما, أتذرك فما أتذرك من قول إذا قيل خليل القائل يقول ما المقول فيه ما لم يبلغ الخبر خليه افتقار التسع وأنت مالك ما شأنك ها لا تشيع مثل ها هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يلقى أصحابه كلهم وهو سليم الصدر بمعنى لا يكتم احد ضغينة ولا حقدا بسبب ما سمعه عنه من الكلام ومن شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته تخفيفه وتسهله عليهم وكرهته صلى الله عليه وسلم شيئا مخافة أن تفرض عليهم من من صلى الله عليه وسلم يخفيف الأمة من شفقته صلى الله عليه وسلم أنه يرخص صلى الله عليه وسلم للأمة من ش شفقته صلى الله عليه وسلم للأمة أنه يترك أحيانا شيئا يفعله هو مخافة أن يفرض على على أمته لأنه كما هو معلوم النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أمورا في نفسه يشق بها على نفسه حتى فترة قدما ويواصل الصيام يعني ويقرأ القرآن وأمور كثيرة جدا يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إذا طلب منه أن يفعل أصحابه مثل ذلك ينهاهم لست كهيئتكم إني أبيت يطعموني ربي ويسقيني حلو فإن الله لا يمل حتى تملوا وغير ذلك من النصوص التي يبين فيها الرسول صلى الله عليه وسلم رحمته وشفقته ب وشفقته صلى الله عليه وسلم بأمته كما وقع في قيام الليل لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فسمع بذلك بعض الصحابة فصلوا وراءه وراء الحجرة حجرة قامها النبي صلى الله عليه وسلم من الحصير النبي صلى الله عليه وسلم فسمع به بعض الصحابة فصلوا وراء تلك الحصير فحدث الناس بعضهم بعضا بذلك القيام قيام الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم فتكاثروا في الليلة الثانية وحدث بعضهم البعض فتكاثروا في الليلة الثالث حتى امتلأ المسجد فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج إليه أي لم يخرج إلى ذلك المكان الذي يصلي في ترك الحجرة التي اتخذها من حصير لم يخرج إليه من الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم حتى الصبح حتى صلاة الصبح فلما خرج وصل بهم الصبح قال لهم إني أعلم مكانكم الليلة يعني اعلم أعلم أنكم تنتظرون خروجي من أجل الصلاة بي وإنما يعني لم أخرج إليكم مخافة أن تفرض عليكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني هذا مجمل ما قاله النبي سوسم أنه لم يخرج إليهم مخافة أن تفرض عليهم وبهذا الحديث استدل عمر رضي الله تعالى عنه لما جمع الناس على إمام واحد في التراوح استدل بهذا الحديث قال لزوال العلة النبي صلى بهم ليلة وليلة وليلة, وليلة ثلاث ليال أو أربع ثم انقطع مخافة أن تفرض عليهم ليس لعيب لي في الصلاة ولكن مخافة أن تفرض عليهم الآن زال زالت هذه العلة بموت النبي صلى الله عليه وسلم لأن بموت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينزل الوحي لكي يفرض شيئاً أو لا يفرض والله سبحانه وتعالى أشر إلى هذا المعنى في قوله في قوله سبحانه وتعالى علم أن تحصوه فتابع عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قردا الكلم ويراغب وفي الوقت نفسه يبين أن الحكم نزل من الوجوب الذي كان بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم أن قيام الليل في عقل النبي صلى الله عليه وسلم واجب إلى مستوى الندب علم أن سيكون منكم علم أنكم علم أن لن تحصو علم أنكم ما تستطيع أن تحصو بمعنى أن تحافظوا احصونا بمعنى المحافظة كما قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولم تحصو أن المحافظ على الشيء ما تستطيع أن تحافظ عليه فإذا بالله سبحانه وتعالى رفق بنا وأشفق علينا ورحمنا فجعله سنة فمن قام الليل كان من خيار الناس ومن كبار الناس عند الله سبحانه وتعالى ومن لم يقم لا شيء عليه لأن قيام الليل نزل من من مستوى الوجوب إلى مستوى السنة نعم كقوله صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء لولا أنا شق على أمتي هو يستحضر الخير ويستحضر إيش ما ينتج ما ينتج عن فرضي ذلك الخير يستح يستحضر الخير الذي هو الخيره الذي هو السواك ما في السواك من الخير لانه مطهره للفم ومرضاة للرب النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في السواك من الخير ومن التنقية ومن الطهرة ومن التحبب إلى الله سبحانه وتعالى ولكن في الوقت نفسه عندما يستحضر هذا الفضل يستحضر المشقة على الناس ذا فرضه عليهم لم يقل لهم استاكوا ويزيد في حالته لم يقل صلى الله عليه وسلم إن في السواك كذا وكذا وكذا من الرج وقال وإنما قال لولا أنا شقاء لأمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء في روايات عند كل صلاة لكن الوضو كين, كين الصلاة كما يسن السواك في الوضوء يسن يسنوا في في الصلاة طبعا في بداية الصلاة ماشي في داخل في داخل الصلاح. يعني قبل أن تدخل يعني ينبغي أن أن تستك من, من, من السنة معنى لولا أنا شقاء رحمة سانبينا، رحمة سانبينا وشفقة علي ن صلى الله عليه وعلى وآله وسلم، وخبر صلاة الليل ونهيهم عن الوصال وكراهته دخول مكة لئلا تتعنس أمته ما معنى دخول مكة لئلا تتعنس أمته بس لا يدخل لما ذهب للحج لم يدخل إلى إلى الكعبة إنما ذخل إلى الكعبة في في فتح في فتح مكة أما في الحج في حينما يقول لا يدخل وأني لم يدخل إلى الكعبة لماذا لم يدخل لكعبة حتى لا يتخذها الناس سنة ويريد كل واحد من ثلاثة الله والربعة المنيول لك الحضر اليوم في مكة أن تدخل لكعبة استنانا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم أحيانا يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يرغب فيه حتى لا تقع امته في العنة من بينه مثلا السقي من ماء زمزم أن تسقي الحجيج السقية لبني هاشم لبني هاشم والنبي صلى الله عليه وسلم واحد من بني هاشم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سقاه بنو هاشم يعني سقوه سقوا اله فقال اسقوا والله لولا ان ينزع ان ينازعكم الناس عليها لنزلت معكم لولا ان ينزعكم الناس الا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل لا نقول نزل واحد من بني هاشم سنقول ماذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعله يكون سنته فإذا بالحجيج عندئذ يتقاتلون على مدى السقيا كل واحد يريد أن يسقي الآخر أنا أسقيك والآخر يريد أن يسقي الآخر وهكذا فيتقاتلون على السقيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سقى حجا أو حاجا أو غير ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لو لمخافة أن ينازع الناس بني هاشم في السقيا لسقى النبي صلى الله عليه وسلم الحجيج وفي ذلك تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه أن يأخذ الماء ويعطيه للحاج من أجل أن يشربه يعني تواضره صلى الله عليه وسلم أي أنه يخدم الناس كما يخدمهم العبد كما جاء في في الشمائل صلى الله عليه وسلم أنه يخدم أهله كما كما يخدمهم العبد ورغبته لربه أن يجعل سبه ولعنه لهم رحمة بهم وأنه كان يسمع بك الصبي فيتجوز في صلاته يعني أنه صلى الله عليه وسلم يسمع أبوك الصبي أشار إلى هذه القصة. يسمع أبوك الصبي فيتجوز مخافة أن يشق على أم على أم الصبي على أم الصبي بمعنى أن وصل الله عليه وسلم يستحضر الأحوال التي يمكن أن تقع للناس في المسجد ذي فيتجوز في في الصلاة. طبعا هذا التجوز من غير إخلالي. من غير إخلال من غير إخلال بالركوع والسجود والاعتدال والثمنان وهذا من موري من موري السلام. أما مسأله وسبيه صلى الله عليه وسلم أو لعنه فلابد كنّا نفسه سبباً ولا ولا لعانا ولكن ولكنه قال هذا من باب ماذا من باب أي احتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم سب شخصا أو آذا شخصا أن أن يكون ذلك السبب أو تلك الإيذاء أن تكون كفارة وتسجيلاً لذلك الشخص يعني يفترض نبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد آذا شخصا ما وهو ربما لم يكن على علم أنه آذاه أو أحسه بإذية ذلك الشخص الذي أده فيقول يا ربي أيما رجل سببته أو آديته أيما رجل سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة وصلاة وطهورة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة يعني كل ما يصيبك من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يكون قربة إلى الله سبحانه وتعالى يكون كفارة لخطاياك يكون كفارة لخطائك معناه النبي الصلاة المistlesو سبحانه لم يكن سباب ولا ولا لعنا والحديث خرجه البخاري في كتاب الدعوات خرجه ببعض عباراته في كتاب الدعوات بمعنى أن الحديث صحيح ولم ومع ذلك لم يكن نبي الصلاة الم something سباب ولا لعن نفهمها دي ونفهمها دي لم يكن يسب نبي الصلاة الم kommer لم يكن يشتم ولكنه يفترض أي ما رجني سببته يعني يفترض أنه إذا سب أحدا أو نازع أحدا أو خاصم أحدا أو آذى أحدا إلا وكانت تلك الاديه طهارة وزكاة وقربة لذلك الرجل يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هنا يجبز العلماء اديه الشيخ لتلميذه أو لمريده لأن قد تكون الأدية من اجل الشفقة عليه قد تقص عليه من اجل الرحمة به فيشعر بنوعين من الإداية ويشعر بنوعين من القسوة ولكن هذه القصوة ان شاء الله سبحانه ستكون له رحمه وستكون له نفعا وستعد عليه بالنفع في العاجل في والآجل يعني لا يفعل له شيخه ما يفعل يعني انتقاما منه أو قصد الإضرار به ولكن من باب التربية والتسكية من باب التربية والتسكية وهذا معروف عند الشيخ التسكية والتربية ولما كذبه قومه صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك وقد أمر ملك, ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداه ملك الجبال وسلم عليه وقال مرني بما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا هذه القصة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الطائف وقعت له في الطائف ووقعت له قبل الطائف وقعت له قبل الطائف لما كان نفس النبي يعرض نفسه على القبائل يعرض نفسه على القبائل عند جمرة العقبة فعرض نفسه على أهل الطائف يعني ليس المرة التي ذهب فيها إلى الطائف وانما عرض نفسه على أهل الطائف على أبن عبد ياليل لانهم يؤونه حتى يبلغ رسالة ربي فردوا عليه صلى الله عليه وسلم أقبح رد ان نرد عليه بكلام لا, لا, يعني لا يستسع قال النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت مهموما فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من العقبة مهموما قال ولم أستفق إلا وانا في قرن التعاليب قرن التعاليب مكان بعيد قطع النبي صلى الله عليه وسلم لكل وهو مهموم يعني حمله الهم ومهم حمله الهم بها من هذا الرد الذي رد ردت به قريش عليه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اليوم من أشد الأيام عليه لما سألته سيد عائشة رضي الله تعالى عنها بعد وقعة أحد وقد كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه الشريف وقع النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة فلم يستطيع أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما نزل به من, من الإذاية إلا على ظهر بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم فقالت له عائشه وهي تنظر إلى هذا المنظر وإلى هذه الحالة هل مر عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد قال نعم إذ كذبني قومك عند العقبة لما عرضت الأمر على بني عبد ياليل فأرد علي ولم يقبلوا مني فخرجت مهموما ولم استفق الا في قرن التعاليم شوف صلى الله عليه وسلم يقارن بين هذا الرد الذي رد به هؤلاء مع اليوم الذي شج فيه وكسرت رباعيته ذلك اليوم اشد عليه من هذا لان انكسار القلب اشد من انكسار العظم العظمي قوي او هذا الشيء يعني يعني هنا هنا الامر خطير خطير ان يكذبك الناس ويرفضوك شيء أن تكون معهم في الصراع والمعركة ويكون الحرب بينكما سجال شيء اخر رمق سوته وشدته فالاول أشد على النبي صلى الله عليه وسلم قال فلمس في قله وانا في قرن التعريب قال فإذا جبريل عليه الصلاة والسلام ومعه ملك الجبال وقال له يا محمد إن الله يقرئك السلام وبعت إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت قال فسلم عليه ملك الجبال قال مرني بما أشد إن, إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين أخشبين يعني الجبلين جبلين مكة قيقعان و أبو قبيس أبو قبيس وقيقعان هما كيدروا الكعباء وحاضرة مكة كلها بينهما إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت قال النبي ساسم لا بل أرجو أن يخرج الله من أصلابه من يعبده ويوحده ولا يشرك به شيئا في بعض الروايات قال له ملك الجبال كنت كما سماك ربك رؤوف رحيم كنت كما سماك ربك رؤوف رحيم يعني تجلت في النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفات في مثل هذا الموقف الذي في الحقيقة هو موقف الحرج الذي قد يكون في إنسان يعني فيه روح الانتقام يعني يريد أن ينتقم من الذين ردوا عليه أقبح رد وفعلوا به وفعلوا به لو وجد إليهم طريقا لا ازالهم من, من على الأرض ولكن صلى الله عليه وسلم قال لهم قال لهم صلى الله عليه وسلم بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده وحده ولا يشرك به شيئا معنى هذا رحمته وشفقته بمن آده الذين آده هو صلى الله عليه وسلم رحيم به إذا كان رحيما بمن آده فكيف يكون بمن؟ ناصره وعزره لك النور الذي يقول النور الذي الله معه. لك الله يقول لك للعالمين. الله يقول لك ان الله يقول لك الله يقول لك الله يقول لك ان منهم يقول لك الله عز وجل بين الله يقول ان ان يردهم او ان يخرج من اصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا وكذلك كان فقد هذا الله عز وجل لقريشا فدخلت في دين الله واخرج الله عز وجل من اصلابهم المسلمين يعني استجاب الله عز وجل دعوته ورفق به صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى رفقا بالنبي صلى الله عليه وسلم كمل له طلباته وكمل له يخرج من أصلابهم من يعبده سبحانه وتعالى وحده ولا يشرك به شيئا يعني مثل هذه المواقف عظيمة جدا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى فيدفع بالتي هي أحسان الله سبحانه وتعالى لهدايا ويقول الله ما ذي قوم لا يعلمون يعني هذا شيء عجيب جدا شيء عجيب جدا ينبغي أن يتخلق به العلماء والعلمات والدعاة إلى الله لماذا؟ لأنهم يعلمون والناس لا يعلمون فكيف يجعل الإنسان نفسه في خانة الذين لا يعلمون؟ فيقابل الغضب بالغضب، ويقابل السيئة بسيئة، ويقابل العنف بالعنف. يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، لأنه يعلم، لأنه يعلم أن هؤلاء لا يعلمون. اللهم هدي قومي، فإنهم لا يعلمون معنى لا يعلمون يعتذر لهم، كاعتذر بلستهم، بدلاً من يعتذرونهم. يقول يا رب إسمح لي، إحنا ما عرفناش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مكانهم يا اهديهم إهديهم، اغفر لهم. فإنهم لا يعلمون يعني فعدرهم أنهم جاهلون فأدرهم الجهل يا رب أزل جهلهم بالهداية وأزل ذنبهم بالغفران اللهم اهدي قومي واغفر لهم فإنهم لا يعلمون نكسب بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يهدينا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يسمعون القول بيتبعون أحسنا إنه ولي ذلك والقادر عليه